وَعمللنا بالالفضلِ والجوود والالْكرم الذي أنْ تَأَهلهُ ييا رَبَّ الْ العالمين. اللله إن نَسألُكَ فَج عاجللا. وأأَنْ تَكشِفَ عَ كُروبَنا وَهُ مَن وَتَقض حاجاتِنا وأننتُ يَسَ للَنا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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر ثنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذهلتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اننا نحمدك اذ اوجدتنا من العدم وفضلتنا بالاسلام على كثير من الامم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 ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرها على القوم الكافرين واجمع كلمتها ووحب صفوفها وألف بين قلوبها وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين اللهم صلي على سيدنا محمد واجزهي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم وحشرنا في زمرته واوردنا حوضه اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ربنا اننا امننا بما امزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ان حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك واطاعوا رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام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 الله اكبر الله اكبر الله بسم الحمد لله رب العالمين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 ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحام فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الجن من, من نار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 وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما يخ... فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 فإِذا شَقَّتِ السَّم فَكَانَ وَدتَ كَّهان فَمِأَ آلَ إِ رَبّكُ مَا تُكَذذبَان فَيَومَ إِذِ الل يُسألُعََ بِهِ إُ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 يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله أكبر الله أكبر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 Allahu Akbar Allahu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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولمن خاف مقام ربه جنتان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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ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 الله أكبر الله أكبر Sambi'a Allahu li man hamidah Robna wala kal hamd Allahu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 allah allah, allah. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام الله السلام عليكم ورحمه الله Aodhu billah min al-shaytan r-ra-jim Wodakal ma'amu sygna fetyan Qal ahadhu ma' inni alani a'asiru khomra Wodakal Up osrop sem band lawning, donde my Harriet은 bed, qu pior 낙 alla by Б Could Want En بأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرتهم كافرون Jolis af ei opул,iesen também ofer u is أَن geschätts as location death, was horses ooran, even oorlog realised U en ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن اربابهم متفرقون خيرن من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه kum illalillahi amara allata'budu illa iyyah dhalika ad-dinul qayyim walakin aktharan-nas la ya'lamun ya sahibays-sijni أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجي لذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع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 إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاوي للأحلام بعالمين وَقَالَ الَّذِينَ جَى مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتِنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَاوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سِنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبَعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُمْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَاكُلُونَ ثُمَّ يَاتِي مِنْ بعد ذلك سبع شداد يا كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون